لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان خجيم لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاروت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يبتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَطِجَتْ جُنُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأُدْخِلُهُمْ إِلَى ظِلٍّ ظَلِيلٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا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 يريدون أي تحاكموا إلى الطاووت وقدروا أي يكفرو به ويريد الشيطان أي ظلهم ظلا بعيدا وإذا طيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْ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 أشد تثبيتا وان إن من لدنا اجرا عظيما ولا